العلم، فمن اعترض على افعال ما فهو معترض على اسمائه وصحته. معترض على أروبيته، معترض على أولوهيته، معترض على أسمائه وصفات. نشوف المثال قال ذل هو قال Yeah. Hey. ثم الجربي. وما أثبت أن الله تجر به على الشرق وصل sua integrante dela na segunda كل ما كان ممكن في هذا الناس أتى باستماع عجيباً إنه بيطنوع لكله تطويع سهل بلادي تطويع سنة بلادي إنه أول تؤثر في المستنع السنة إذا الله مع الزوجان في مقدمة أدوية العلم والله أخرج من النطون يوم أهديكم ذلك لهم السمع فبدا بالعلم السمع وأطول من وسائل التعليم العلم السمع فلو ينبغي على العلماء والفقراء والعلماء انهم قوي يعطيون قوه هذا الباب لان ياتي اول الاء فلازم العرض يكون فيها قوي عشان تقدر تايه يقدر الناس يستجيبوا لك فلازم العرض يكون قوي فتشعر مع العباره المصنف المصنف الله المشهور بهذه العبارة حتى أخبر عن نفسه كتاب على في مجال السكر من كمان. وقلت في نفسي كيف الكامل الجوزي للنجا. قلوا بلا أولي أولاك. الله من لا تجمعني جسمي. قرربي إلى الجنة. سمي اليوم الثاني مطمي مراطة. وهو أن يعمل عبا على استحضار من لذلك اذا كما قد قلنا كفر اعظم ممكن نسميه كفر اعتقادي كل دي متسند شيء واحد انا وهو الكفر الاكبر يبقى عند الكفر الاكبر كفر اعظم كفر اعتقادي ده يخرج من يخرج من قوله من من قال واحد وهنا كان كفر عمل الذي لا يناقض قول القول قول التقي ولا دي ما هيش في كفر اعظم بل هو نسميه كفر كوفن الاعتقادي هو الكفر اي الارقى اللي بيخرج من النمله وانا بسميه ايه كارت احمر كارتين احمر عارفين العيب هو زي حقه ان يطلع له يعني يبقى قول القلب التصديق وقول اللسان الشهاد وعمل القلب اه بمعنى القصد شرح القول وعمل عمل ايه قالك عمل القلب يبقى ظنيه عمل القلب هو ايه الدين وعمل اللسان والجمال اللي هو الانقياد لله بما يقال ما انت قلت الكلمة خلاص لسانك انت وقلبك صادق يبقى انت اقولك يستمع الجوائر التي يتم عرضها. وكذا. فقول القلب هو التصليف وقول اللي سنة اتكلم بكلمة الإسلام وعمل القلب المهودية والإخلاص وعمل جيواريك والإنبياء لجميع الطاعات. ده طبعاً الانشرة في مصنع الجميع. فما زادت جميع هذه الأرض. فإذا زادت كم أقسن من الكفر من هو. ايه كم اقسام الخفر الاكبر المخرج هنا شفت افترقوا بالشكل الطريقه المصدر على الاص وبدا يفرق ده هو الخفر الذي يخرج تسليم ظاهر انه عمل وقفوا المثال وقالوا لي ان احنا ده واحده ونشرحه قال مهمه يا حتى لو ما هو الكفر هو الياد من التكذير عمزة الرعي التكليف كنا رعي التكليف النحاة فلذلك كان كفارنا كان كفار كريش على هذا الوجه على هذا الوجه هو ما كان ظاهراً كظالب كفنا من كريش ومن ومن طبهم من الأمم الذين طب تعالى فيه الذين فسوف يعلمون زي كسر ودا تفري من جهل وتهذيب ولذلك احمد سالت مين النبي صلى الله عليه وسلم فلا عليه النبي الله ثم مس فاذا بالمين يعلم العالم على الانقلاب وسلب منه الملك وقتل الى ابا. ثم تشتت ملك ابنه ولم يكن زعمت النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل الله عليه وسلم على تجد المقص لما قدم له رسالته النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فعل رتيفا وأكرم رسول رسول عليه وسلم وأرسل أذليه النبي صلى الله عليه وسلم ودار الحوار بين رسول رسولنا الوقت الحاضر في, في, في وكان سكينا فطينا وكان النبي يحسن اختيار السفراء دائما في خطبة اللي قبل اللي قدتها بالله. فأنتي ترحيب تنامي. عنده لا النبي اللي لا يشكر. في المناصر عشان. عشان تعرف النبي كيف رابطس كان. ده رسولة. يو علاس في سبات. ايه هو؟ مش عشان عمي وعن ولا لا ولا وعند خالي ولا قليلة ايه. ولا؟ ده ماصر شرع. فالنبي واقص من الديارة ايه. فجاء دوت زر الزكية فضل سرية القبيلة عند قوة المجمع، عين لا في الكلام متحدث جيد، حسن الوضع، ايه صفحة الرسول، وفاء عجت، طيب على ما قال هذا هو عن الجاهل. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قولت وإن فريق منهم لا يكتبون الحق وهم يعدل. كذلك مع الكفر وكفر عندي ولستكبار. وهنا كان بعدم من قيادة الحق مع الاضطرار له ككفر ابليس إذ يقول الاستكبار او ان يرى ان تحكيم غير شرعك افضل من التحكين. شرعك انا سوشي. يبقى هو اليوم والاستكبار. وهو دلوقتي. لم يمكنه جهود. صفه دينيه معه دي لا مليونيه لا هترك الكفر الاطفال لا ده كفر عاده انا الكلام عن كفر العمل اللي هو كفر الاظلم اللي هو كفر دون هو كفر اللي هو الكفر اللي هو كفر اصل مش بتاعهم ماشي الكفر الذي لا يخرج من المنهج الكفر الذي لا يخرج باستهانة بالكتاب بالكتب وصل الرسول والأسنى الهدين ونحمد الله طب وممكن قفل اعتقادي وطفل ايه? في حاجات تانية تاخد نفس الحكم بالظبط اقولش على قفل. زي كلمة ايه? زل اكبر يخرج من المن. زل ما اصغر لا يخرج من المن. فسق اكبر يخرج من المن. فسق اصغر لا يخرج من المن. يخرج من المن. من المن. نفاق اكبر. fatta solo lei offre mi E nel سمى له ظلم بس لا دا يخرج من الملة. مع انه ظلم لكنه لا يخرج الايه؟ من الملة. صدي وقال تعالى ولا تنسفه بنا ضرارا لتعتده ومن يفعل ذلك فقط ظلنا نفسا. يبقى تتظلم ده وتيخرج من الملة وصول لا يخرج من الايه؟ من ما مسافه من الفصور الأكبر والأصغر. مسافه في صور الأكبر ما سترى الله تعالى ان المنافقين هو يبدأ النفاق الأكبر اللي يخرج من المنى تغمي سابق النفاق الأزرقين اللي هو دون ذلك ما سكره النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقة الثلاث إذا حدث الكسف إذا بعد أخذ فإذا أبت خان وفي حديث أربع من كنا فيه كان منافقاً خارجاً شو ما قال؟ يؤكد انتهينا من قضية القفر تماماً ما حكم السحر والساحر السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني وبالتالي قام ديو من كل المؤمن والكهره والملكه العناصر القائمه كل الاشياء مقدره قديه الكونيه فالسحر قطع بس بشرط انه يوافق القدر الايه الكوني قبل لم يوافق القدر الكوني لم يقع والذكر قران دائت عن بكفر وقد ثبت قطره نعم نعم على ان تنزل الشياطين تنزل على العقول افاك اسيما نعم نعم نعم نعم نعم ما هي النشرة وما هو النشرة النشره السحر عن المسحور يذكر الله صحيح النشره حبل السحر عن المسحور فان كان ذلك بسحر مثلي فهي من عمل الشياطين وان كان بالرقى والتعاويذ المشروعه فلا باس لان النبي عليه الصلاه عليه رقط فلو كانت روحه من كتاب الله عز وجل ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وباللغه العربيه المفهومه اجزنا هذه الرقيه أما ان كانت اي شيء غير هذا او اي شيء من هذا عليه ذلك لم يجمع انا بعض الناس بيولاد يس يوم قريت ايتين قرآن وفي النص مش عارف هو لا ايه اه وبعضهم ياتي القرآن وفي وسط الداه يكتب الطلاسم السحريه ولا كفر منهم ثم طعن ما هي الرقيه المشروعه قال لي ¿sé? ¿Para bien? إذا إذا أنت أطهر لا تدعو الله إخلاص وتحتفل الله في الراجح وتحفز لك الله يعينك الله يعينك لكن لما ضعف اليقين وضعف توبر وضعف استعان في الراجح رأينا ما رايناه الآن الدلاوذة لا يعدها إلا الله عز وجل الله قال هذا العمل تقي الله فيك هل على هذا العمل انتقي فاجئ؟ فهل توافق على ذكرته? لا لا افرق ولا لا. لا افرق. لا ولا افرق.